من كان يرضي لقَالَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا يَمُرُّنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا في آيات الله ولقائه أولاد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 البشرا قالوا اننا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجينه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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله أرض اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكان من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَهُ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 أو لم يروا أن نجعلنا حراً آمناً ويتحطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا 119. أليس في جهنم مكوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم